وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار دنيا لباسي مبد المجهول أجر مبد المجهول أجوف بو واوي العين ويائي العين ثمان في وزن كان إن كان مضارعه على يفعل بيت وهر وها أقل يا إيش بيت خوي مطلقا أو كاتا ألين شي ألين بعتو بأنحو بعتو أي باعاني سيدي ولا يكسرنا ألين بعتو كمك التباس دول سبيل أقل مسند للفاعلة وهروها ألين خفت حتى شنواويشا وكذا خفت بضم الخاء أي أخافني الغير <تصفيق> كابو أما وقع إديا يعني إذا أسند الماضي الأجوف الثلاثي المجرد أقل ماضي معتل العين هين بو ثلاثي مجرد بو إسناد كلا بولا يضم رفع رفعي متحركة ضم أوله إن كان أجوف واويا أقل واوي بو أجوف واوي بو من بابي فعل يفعل الله قلت قلت والنساء قلنا وكسر إن كان أجوف يائيا نحو بعت والنساء بعنا أو أجوف فواويا أجرأ اما بوش وإسناد الى إلى الرفع المتحركة نحو قلت والنساء قلنا وكسر إن كان أجوف يائيا نحو بعت والنساء بعنا أو أجوف فواويا من باب فعل يفعل أو خفت يعني خفت والنساء خفنا اما اقر مبني للمعلوم بي اما اقر اما انا باسم كد, كد أنا مبني للمجهول فاذا بني ذلك للمجهول عكسته فتقول قلت قلت والنساء قلنا و بعثوا والنساء بعنا وخفت والنساء خفنا لألا يلتبس معلوم الفعل بمجهوله سواضحه أجوف لباس أجوف أجوف الواوي لباب فعل يفعله علي قلت قلته أما يعني أجوف اليائي علي بعت بعته بعته بو مستدل الفاعل بعته ما مجهول أما <تصفيق> باب فعل يفعله حتى واوي وايجب هل علي شيء خفتو بوا ما بالمجهول الله يخوفته خفتو بوا ما بنيم لما بالمعلوم خفتو ثم عشان يسأل قلتوا إلى جل خفتوا فرق يعني بينك حدش عن واقين قلتوا واقية أي خفتوا هالواقيه من الخوف من القول من الخوف أجر ما, علي ما بالمجهول قال دروس كي الى إلى الضماهر الله يجي الله قيلته هي أجر الى إلى الضماهر ما بالمجهود دروس كي الله يجي يعني ترسيان رام فاشن دي تسر مضعف وأوجب الجمهور ضم الفائد ثلاثي المضعف نحو شدة ومدة يعني أقر مضاعفه بمبدل المجهول يبقى يبقي لكي تشريد والله والمبدل مضاعفه أري شدة ومدة أم جمهور علماء وعلم و. الكوفيون أجازه الكسرة يعني الشدة ومدة وهي لغة بني الضب لغة بني الضب معروفا بما كما بالمجهول مضعف فأكي كسر وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا ردت ردت ولو ردوا لعادوا لما عنه بالكسر فيهما ولا مضعفا هو كان وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء شنك خوش ديدة مديدة عينك بعد التوهم سلب حركتها. ان بعد التوهم سلب حركتها دواء. والكبلن ظمي بو كأنه حركة ككسرى أنجا إدغامك هل إيه النوى وجوز ابن مالك الإشمام في المضعف ايضا حيث قال ابن مالك لألفية يعني بوم مضعفش إشمام بجائز أزانت بوم إشمام بجائز أزانت حيث قال وما لباعة قد يرى لنحو حب وما لباعة قد يرى يعني هالشيء من بوبا عدان لا أحكام كما بوبا عدان سيل لغويان سيل لغة مدان بعوت من بيعي وبوعيش وبوعيش هالشيك من دان وما لباعة قد يرى يعني ما يثبت لفائل مضاعف كما باسي في شيء باسي مضاعف فائل مضاعف قد يرى لنحو حب يعني لنحوي حبة بلام لم لبرش على كبوة سكون بحب يعني حبة حبيعة هاتوا بسكون الباء للشعر أما قيم فعلي شي ماضي بلام حبة من مبسيني اللي راك أكو خيوكو ماضي ما بينيل معلوم بنو سأي للمجهول لكلمة حبة هو است فاء مضاعف كيلات قيس كلمه ينى به حبه بخنينه و ينى به حبه بخنينه ين بحبه حبه وما حب بالمعلومه وما بالمجهول سيرشده ين بكسره حبه وينحب ينحب يعني بضم شو بشيش هذا اللغه هرس اللغه الفائيه المضافه ابن مالك وجائزي ازانيه ويقول بها بوعه وهل بوعه بوعه بوعه بوعه بوعه بوعه بوعه بوعه بوعه بوعه وما بوعه قد يرى بوعه بوعه بوعه بوعه في المبني المجهول له نكحب أخوي لا مبني المعلوم له وإن كان مضارعا أو ماضي كي وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا فعليه المضارع أول كي كي تضمن لما المجهول وفتح ما قبل آخره ما قبل الآخر مفتوحه ولو دلجنا كذا نحو يضرب علي علي درنا يعني, يعني يضربه بس يضرب علي مقار... مقار... ويرد يعني ويرد فإن كان ما قبل آخر المضارع مدن، ولم أجر حرف مدي تابو، كي يقول ويبيع قلبا ألفا كي يقالوا، ويأصن يقولوا، يقلوا، يبيعوا نقل حركة بدعى أبي بجي بالف، ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر. المتصرفين المختصين لبيت عند الفعل لازم ادمان مجهول يدرس ناكلت الا بشيء الا بظرف يا مصدر يا لقل مصدر يا لقل ظرف يا لقل مجروره <تصفيق> بمعنى ويدرس كره بون منى يسال سعرها سعر يسير سعر زيد بك سيره بالام وني غليا اشتق ببيت يا ظرف ببيت يا جار ومجرور ببيت يا مصدر شيء مختص ب متصرف مختص ب لام مصدركي ولا ظرفكيه على ابي شرط مصدركيه وشرط ظرفك المتصرفين المختصين بونص على <تصفيق> المتصرف من الظروف ما المتصرف من الظروف ما يصح وقوعه مسندا ما ما يصح وقوعه مسندا إليه مسندا اليه كيوم وليلة وشهر ودهر وأمان السهل كيف لو كلمانا. يوم بنون يوم الجمعة عيد بوبا مستند إليه أنه يوم الجمعة بو بمبتدا يعني بو يوم الجمعة مبتدا عيد <تصفيق> مبارك ومتمنشي ما يصح وقوعه مسندا اليه وبته مسند اليه كيوم ليله ليله البدر ليله القدر وشهر رمضان الذي انزل فيه القران شندين ابيته مسند اليه دهر امام همعنى ظروف في بوبا مسند إليه توانيد معنى بيت الطالي أو بيوتري ظرف متصرف أي ظرفي كمتصرفني بلوسى وغير المتصرفي منها يعني من الظروف وغير المتصرفي منها ما لا يقع مسندا إليه ما لا يقع مسندا إليه فلا يكون إلا ظرفا عند كلمة هي حدان إلا ظرفا هو في أدريتي ضرفة <تصفيق> كي غير متصرف ما لا يقع إل ما لا يقع مسندا إليه بل لا بل فلا يكون إلا ضرفا كحيفو سحيفو نكتة مبتذأ وقط ناكرة والآن ناكرة ومع ناكرة وإذا تمام تماشا أما أنا ناكرنا مبتدا. ما دام ناكرنا مبتدا أما غير متصرف يعني شيء غير متصرف يعني ما لزمت حالة واحدة لزمت هالظرفك لزمت حالة واحدة لزمت الظرفية او شيء غير متصرف وغير المتصرف منها ما لا يقع مسندا إليه فلا يكون إلا ظرفا كحيث وقط والآن ومع وإذا وهلوها كابو أبي شيء بأبي الظرف كي متصرف به يعني بشي بأبي كيتا مسند إليه جاء مسند إليه فاعل بيت يعني فاعل بيت يعني مبتدع به هر شيء مبتدع إليه ونمونا ذهب يوم الجمعة ذهب يوم الجمعة يوم الجمعة فعله ذهب رشد يعني وهر وهاب كذا نفعله شو كذا مبتدع إليه مجنة مبتدع به والمراد بالمختصي <تصفيق> مختصية بنسى أن أن يكتسب que eu queria anunciar vamos estar نسر مختصي ظروف <تصفيق> بس المصدر بنو سن بوي استحضاري شتى كان بوك مجان أو تا درسي كتير مختص من الظروف بشر الأسر مصدر بنو سن كا ليه وال والشي إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين هادو جانا بيتيبن متصرفش بالمختصب يسبن سواء المتصرف من المصادر والمتصرف من المصادر ما يقع مسندا إليه ما يقع مسندا إليه كإكرام كاكرام واعطاء وفتح ونصر ونحوها وغير المتصرف ما لا يصح ان يقع مسند اليه عندئذ عندما يصل معناه نبنى مسند إليه، وغير المتصرفي ما لا يصح أن يقع مسند إليه، وغير المتصرفي ما لا يصح أن يقع مسند إليه، لأنه لا يكون إلا منصوباً، لأنه لا يكون إلا منصوباً. على المصدرية أي على المفعولية المطلقة نحو معاذ الله منصوبا على المصدرية أي على المفعولية المطلقة موسمى للمصدر مفعول مطلقة نحو معاذ الله سبحان الله فلا ينوب مثل هذا فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل لأنه لا يجوز فيه لا يجوز فيه الرفع فيسند إليه كما يصح الإسناد كما يصح الاسناد الى اكرام وفتح ونصر انظر جامع الدروس العربية مصطفى لا, لا ينيلوه اكتبه درم كدوه تماشا يسأل مستصرف من المصادر. دوس دي سانة بشي بيت أبيه مسنّد إليه به. بكرة فاعل، بكرة نائب فاعل، بكرة مبتدأ. أكو إكرام وإعطاء فتح نصر. إذا جاء نصر الله، سال نصر مصدره. كلاه تب مسنّد إليه أنا كلاه. ونحوه. وغير المتصرف. بلى ما عندك مصدر معنها يك حالتي والجنتو توا. لازم حالة واحد. مثلاً سبحان الله. سبحان الله هي مفعول مطلق يعني أسبح سبحانه سبحان مفعول مطلق وغير المتصرف ما لا يصح أن يقع مسندا إليه لأنه لا يكون إلا منصوبا على المصدري أي على المفعول مطلق نحو معاذ الله يعني أعوذ بالله معاذ معاذ الله وسبحان الله فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل لجأتي فعل كارناك لجأت مسند إليه نابا لأنه لا يجوز فيه الرفع فيسند إليه كما يصح الإسناد إلى إكرام وفتح ونصر كبهر مصدريك يشذهب ولازم حالة واحدة أو بي أو تري مصدر غير متصرف وش غير متصرف يعني لازم طريقة واحدة يك حالته بتاعه أو أقر شيء والمتصرف في المصادر أما المختص من المصادر بنسى والمراد بالمختص والمراد بالمختص ان يكتسب المصدر من لفظ اخر من لفظ اخر معنى زائدا معنى زائدا على معناه المبهم، على معناه المبهم المقصور على الحدث ليكون في الإسناد إليه فائدة نحو. جلس جلوس حسن جلس جلوس حسن جلس جلوس حسن مصدر يشيا مصدر يعني فلان مصدر يكيش يا مختصه يعني غير مختصه ها غير مختصة فهذا جلس جلوس فهذا جلوس لا تنهي لا شي بيت إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين يعني فهذا جلوس حسن لكيه او شي مختصة يعني خصصته فهذا جلس جلوس غير مختصة اغر جلوسه اگر حسن قده قالي خصصته بالحسن كابو ابي ما ذلك بي يعني مختص جل... به يعني ديار كرابه تخصيص كرابه ب كلمه كثير يعني ناخذ جل جلسه جلوس جلسه جلوس حسن او شوا بيت من تخصيص يعني تنعتي جلوس بمعنى حدث بس هذا ثكيه نزلني بسبب جلوسون اجبت به خبر دربار ام درده جلوس خبر دربار ناتوني الا به بيت تخصيصي كي. مثلا والله جلوس حسن هو الذي يرتضيه العقل هو الذي يقبله الناس جلوس حسن بيت التخصيصي كي باش نكلمك كابو كي مبني للمجهول لا مبني للمجهول لفعلك لا لازم ده الرؤى ده إلا أبيه مصدر يك متصرف يان متصرف مختص يان برف متصرف مختص أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة يان بيش بيت مجرور بيت مجروكا لم يلزم طريقة واحدة بس هو المراد من التصرف في الحرف الجر والمراد من التصرف في الحرف الجر أن لا يلزم طريقة أن لا يلزم أن لا يلتزم أن لا يلتزم طريقة لا يخرج عنها إلى غيرها كأن يلتزم آآ باشا آآ أن لا يلتزم طريقة لا يخرج عنها إلى غيرها كأن يلتزم جر الأسماء الظاهرة نحو مذ ومنذ وحتى <تصفيق> نحو مذ ومنذ وحتى أو جر النكرات نحو رب يعني حرفيا اذا جربت اسمي ظاهر الجربكاو ضمير الجربكاو فلا انه شري في الجربكاو متصرف بالان اذا يك بيت او غير متصرف. ابي مبني للمجهول فعلك لازم بي كتب المجهول ابي اللي بيني لحروف جر متصرف به حرف يعني اني يعني يكيك طريقه اقدر بون من جربك يا بون بس لا نحو ربه منذ عمي جر النكرات نحو ربه اما الظرف المختص بنساء ما له ما له صوره وحدود معينه نحو يوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يوم ديارة لفجراتها مغربة وهي ظرفي كالزماني مختص وهروها من الغرفة أمام بيشي يأخذ ديارة أو شوار شوي قوتها وهي كيف يأخذ عرفة المعلومة ودورة أو زوز او أو نيم أما وغير المختص الظرف غير المختص مثلا لحظة فينا ونمنا أمدا زمنا الظرفي غير مختص نعزني يعني كاتي كان مختص تايبتني شوار شويني. ليس له صورة ولا حدود كابو يستع حريشك لما أنا الظرف بيان مصدر بيان جارو مجرو جار, ومجرو... جار بد أبي متصرف بي. يعني يك حالة ويك طليقين ب. مختص منش باسكت أستا ومصدر مختصش من باسكت او بيت كا بوصفك تخصيص كلايوك وجلسة جلوس حسن أستا بس كتير بكت ولا يبنى الفعل اللازم للمجول الا مع الضر او أو المصدر المتصرفين المختصين أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة نحو سيرة يوم الجمعة سيرة ما بالمجهولة لفعليكي لازم لسارويه أبي شرطة كان يتابع. ليه لا شيء هنا هو ظرف ظرف لبلوي أكلته مبتدأ بله. يعني التصرفي فيك أكله الظرفية نوسته تنهى الظرف به أكله تفاعل أكله تنايب فاعل هذا وهذا شيء سيرة يوم الجمعة يوم الجمعة وهو مضاف الجمعة مضافلي ووقف أمام ال... ووقف أمام الأمير أمام بو بو تم بد المجهول شو ك هو وقفة مبد مجهولة نائب فعل أمامه ووقف أمام الأمير أمام لبر أويشيا أتوانين بكتة ومسند إليه وظرفية ومختصش له حدود والصورة يعلمه من له امام وجلس جلوس الحسن جلوس جلوس حسن لازم بمصدرك مصدرك هم متصرفة يعني أكرة مسئله وهم مختص شابك بوصفك جلوس حسن يعني خصصناه بالحسن وفرح بقدوم محمد فرح بقدوم يا باع حرف جر باع حرف جر من هو حرف جر يشكل لو حرفاني جر كتشية متصرفه يعني اتشتسر اسمي ظاهر وكو بقدوم قدوم اسمي ظاهر يعني فرح به بخسر اسمي ضمير اتواني بخيتسر همو اسمي كش بالله به بالناس نا خاصة به كلمة، نا بضمير، نا خاصة ظاهر، بقي متصرف. وفوري بقدوم محمد بخلاف اللازم حالة واحدة. بيا او أو أدواتانيك يك حالة نحو عندك عفوا عند أما ضرف لزم حالة واحدة نابدشى نابدش متصرف وإذا ظرفية نابية متصرف وسبحان مصدر دائما منصوبة على مفعول مطلق ومعاذ دائما منصوبة مفعول مطلق <تصفيق> تنبيه ورد في اللغة عدة أفعال لا زمان عربي ذ hendik فعلها تو صوركيا صوريا مبني المجهولة بلام خويا مبني المعلوم يا خويا بقول إيش الشيء كان فاعل لكن مبني للفاعل منها عنيه فلان بحاجتك حروج وايا بري اهتم اسألك اهتم بخيته الشئ عنيه فلان بتجي فاعل هل عنيج وايا عنيه فلان عنيه فعل ماضي مبني على الفتح فلان فاعل بقولناه فاعل نائب يمكن عنيشيا عنيه, عنية صورك وايا بمعنى اهتم وزهيا علينا اي تكبر زهيا علينا اي تكبر وفلج مثلا فلج زيد زيد فاعل أصابه الفالج يعني نقول شيء فليجي وحم بشده شدني وكو حمى أي استحر بدنه من الحمى يعني تايلها تا تايل شيء تابو يعني يرمو وسل أصابه السل السل سل زيد يعني أصابه السل وجن عقله استترى جن عقله عقله اقل استترى خيته الشيء عقله متفاعل ليش دهر فاعله وغم الهلال احتجب وغم الخبر استعجم غمى الخبر يعني خبرك كان ناديار بو ان رنب نارونه واغميا عليه غشية يعني ورايه له هو شاو شو واهمي عليه وشده لدويك شيله طبعك هي هي كلمات ثلاثه تفضل شياتها ها خبره على شي والخبر شي والخبر شي استعجل استعجل مستعجل. مستعجل. دوباره روشی کرد اینی کرد بیشتره نه ولادوای خوشیه هتاش شدیه اول دوباره بونویی هی نکی و غم الخبر استعجامیه اوه حضن متبعیه الله علیه سن زین کمیه دایی ونیا سری تانو خليكم من نصرنا وغم الخبر استعجم مشكلين وأغمي عليه غشية وودواية والخبر استعجماء أو بصرنا وشو ديها دس فيهم كان وشو ديها شو ديها دهشة تمشى هالسحر فيها دهشة وتحيرة لما <تصفيق> ذهوش يعني متحير وامتقعة أي إن تقع لونه تغيره ومتقع لونه لونه فاعل ومتقع تغيره أمانا صورين سورين المجهولة بلان خويانيش مبني للفاعل وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبني للمجهول لما نجي أناب نوى يعني شيء دائم من صورين ويه. ما دامت لازمة بمرجل لازم بن والوصف منها على مفعول، <تصفيق> والوصف لسر ابن يعني اسم الفاعل، يعني اسم الفاعل. أسمع الاسم الفاعل لجندرسكي أي شيء؟ مجنون، مجنون. والوصف منها على مفعول. لهذي شكل أواناء سمد هوش مد هوش اسم فاعلة همو أواناء همو أواناء أجر اسم فاعل للسيد ريسكي اللي سر وزني مفعول درسيك مش فاعل ده جوريا علم كتير ده هاي كتب كانت كتبه كان ترى بس كان يعني والوصف منها على مفعول كما يفهم من عباراتهم من عبارات العلماء وكأنهم لاحظوا فيها أو العرب وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق سورة الفعل على الوصف كما دام مبني للمجهول كي, مبني المجهولة كي ب ب ب ب بفعل كي بعمل مجهولة أو مبن مجهولة هذا يعني تخسر أن الشي فعليك الشيء فعليك الشيء يعني تخسر مفعول والوصف منها على مفعول كما يفهم من عباراتهم وكأنهم يعني كأن العرب أو العلماء لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف، فأتى به على فعل بالضم، وجعل المرفوع بعده فاعلا ووردت أيضا عدة أفعال مبنية المفعول في الاستعمال الفصيح وللفاعل نادرا أمشمس عليك ترى، حندي كلمها يا بوها يعني اواني كواس سوريان هيا لا مبني المجهول هند كلمة هن زور نين كامل بو هدو كاما كار ديت بو وللفاعل نادرا او شذوذا بالام شي في الاستعمال الفصيح بو مفعولة بالام نادرا او شاذا بو فاعلة وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية ياب النية تشيلوا ستيوا البنيه البنيه النيه البنيه ملاحظه سوى بس تاكيد يكش هذه مرفوعها يكون بحسب البنيه فمن ذلك بوهت الخصم ولون منانا بوهت الخصم وبهوت. لبيش بهوت كلمات الجبنوسا. فمن ذلك بوهت الخصم وبهت وبهوت. بوهت الخصم وبهت وبهوت. يان كلمه يبونصا يان كسريك خرج لها هكا اگر كسريك مخيطه جاري باش تراه با يدسكريك تبي مؤلفنا كان دخوا معنا هنا للتقديرك بدو كلمه ذات ما تماشا ميكا ندو كلمة بالعام يكسر بخنجير ها عكا تواه خوش الضمه ها لباني فمن ذلك بوهيته او الضمه بخنجير با فمن ذلك بوهيته بالعام بوهيته الخصم انجا عليه وبهوته ايوة شبكا كسر بخنجير ها عكا وظمك شبخن سر ها عكا خوش الضمه يكسر بخنجيري توه قال لي مزيد مكان بو الله كفريحة وكاروما بهوتا بهيتا يعني بهاد الشيء أحمدية توه بويا فمن ذلك بهيت سبهيتا الخصم أجوت البهيت الخصم بحسب البناء ما دمت بهيت بهيتا الخصم الخصمو نائب فاعل كيتي <تصفيق> كابو يستبوهيتا مبني للمفعول في الاستعمال الفصيحي بحسب البنية شو كما دام مبني على المجهول بضمهاتوا تواه هو فصيحة بليبوهيتا وهو مفعول طالما بهتا وبهتا هادو كيشاتوا كفرح وكرمة فسبن نفسه بهت الرجل على قرانه شو فبهت الذي كفر بهت الرجل للغدا كبر بوهت الرجل اي استولت عليه الحجه اگر بهته بلقوا حجة بيدنجي كالدمي داخست استولت عليه الحجه حجة ظاله وسليده أبوهي تايب أما بهتا بوزن علم أي دهش وتحير بوزن علم يعني فعلوه كسرك ما عندنا لسلي <تصفيق> أي دهيش وتحير أما بهت بضن بوزن ظرف بوزن ظرف فمثله وكو بهتوايا بمعنى دهشة بوزن ظرف مثله فمثله وأفصح منهما يعني بضمك فصحت له باشا قشتنا بهوتا كفرح وهزيلة وهزيل وهزله, وهزله المرض هزيلة يعني هزله المرض معناه يعني نخوشي ضعيفي كدوه هزله وهزله المرض نكويه سهزيلش معناه هزيلش معناه وردت ايضا عدة أفعال مبني المفعول في الاستعمال الفصيح وللفاعل نادراً سسه زيلة أصلاً هزيلتها ونخي ونخاه نخي هاتوا استعمال فصيح نخاه شاك من النخوة من النخوة بنساء النخوة العظمة والفخر يقال نخي فلان نخي فلان المسند إلى الفعل المسند إلى الفاعل ولا يقال نخا نخا يك يكوك دعا رسمك نخا ويقال إن فلان علينا ويقال ويقال انتخى فلان علينا اي افتخر وتعظم انتخى علينا اي افتخر وتعظم وزكى وزكمه الله زكيم ايش على تو المبني للمجهول. طبعاً في الصوره لاستعمال لا فصيح ذاته وزكائشاته. زكّ نك زكّ نك زكّ يعني أصابه الزكام. يعني توشى هلاماته. سزكيموك عنيويا أو كعنية في في في الوزن. ووعك ووعكه وعيك، الوعك بنس الحمى، وقد يقال وعكه المرض، وعكه المرض، وطل دمه وطله، طل دمه. يعني خيانة كي الرشدة وكس يش حقغي قلنا تو اذا لم يثئر به او هدر ورهيصت الدابة ورهيصت الدابة و يعني أصيبت باطن حافرها بشيء يوهنه حيوانك هي أسبحات شيكية كاتك السمكاني بيكاني توشي اشتيابيت لجيره أو رهيصة رهيصة الدابة أصيب باطن حافرها بشيء يوهنه إن اجل في التهابي يجب أن تكون أسا أو تكون رهيصة <تصفيق> <يعني> إذا كان يجب أن يعني نالت نتاجه بما بني للمعلوم يلا يلا نتيجه بشكل الناقه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولدت آه ولدت ونتجها اهلها آه مش لغير غير فصيح فصيح اتوا ولدت الناقه ما بالمجون يا ربي ما وسش هتفعله أشتوالين ما نتجها ونتجها أهلها أو كانت ناخك أبويته مفعول به أهلك أبنتي يعني كارئ أكيد بقى ويش تركة شبة بالزيت يا من دعلي بيت إلى آخر ما جاء من ذلك شندين نونت ليش ما نيلم بابتنا هنديك أفعال وعده اللغويون من باب عنا علماء اللغة هل ألين أما لبابي شيء لبابي عنيه علماء صرف أمانين جاكولتو ألين أمانة أوانن كمبني للمفعول في الاستعمال الفصيح طبعاً بوفعلشن في النادر وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف زعتر مسالياش اللغوية هي قاموسي علم لغة أما مساليك دبرين معنايا زور بيواندي بعلم صرفونية. هل أولا بيواندي هي كمبنية لسر وزني كوزني شيا وزني مجهولة أما معنى كاني شيا ومبحثك لغوية. بيك بوانش مشكلة تانية. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد.